وَقَد أَزَلم آياتِ بَّناتٍ وَلكَافِرينَ عذَابُ مُهم يَوْمَا يَدَعثُهُم الله جَع فَيونَ بِ بِمَا عَمِلُوا حْصَهُ الله وَنَسُ واللَّهُ على كلُلِّ شَي شَهيد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 ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشتقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات